وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَالنَّجِّ لِفَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ثقيلا انها ابلاؤ يحبون العادلا فيذعون وراءهم وراء يومنا ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم نحن وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا ٱمْثَالَهُمْ تَبدِيلًا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا ٱمْثَالَهُمْ تَبدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ إِنَّ هَٰذِهِ تذكرة فمن شاء فَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَمَنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَ رَبَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَذَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَالضَّالِّينَ أَعَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا كَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا كَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا بَلْ فَارِقَاتِ فَرْقًا فَالتَّارِقَاتِ صُخْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَالْمُنْسِيَّاتِ إِكْرًا عُذْرًا أَوْ نذرا انما توعدون لا واقع انما توعدون لا واقع فاذا النجوم طمست فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت وإذا السماء وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ فِي أَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ فِي أَيِّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَلَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْقِصَاصِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يومئذ, يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ فلم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ ديدين ويل يغم ماء